Z第一 referred Errakzik wird Ni, U Kelley Grazen bandera Sendunteko herrera Ek challenge Bali. ماتبوليش نتفارق لو كان غير يوم نشوفك قلبي يتباك نبريك أنا نبريك ماتبوليش نتفارق لو كان غير يوم نشوفك قلبي يتباك يبقى من سن عشراء يونعشق واحد Zulu Oh, oh, oh. is not for nein eik wala